إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون أعوذ ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله معلم صَلَّيْنَا عَلَيْهِمَا وَبَلَىٰ وَلَا تَعْقَلُوا عَلَيْهِمَا وَلَا تَعْقَلُوا وَلَا تَعْقَلُوا عَلَيْهِمَا وَلَا تَعْقَلُوا عَلَيْهِمَا وَلَا تَعْقَلُوا عَلَيْهِمَا وَلَا تَعْقَلُوا عَلَيْهِمَا وَلَا تَعْقَلُوا عَلَيْهِمَا وَلَا تَعْقَلُوا عَلَيْهِمَا